بسم الله الرحمن الرحيم دمعك الغالي موقع المنشد طارق جابر ابو زياد يقدم لكم دمعك الغالي على قلبي خناج يا حبيبي خذ ضمير وقلب اخذ كل المشاعير يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خلنج يا حبيب خذ ضمير وقلب اخذ كل المشاعر خذ سيوف الحق والايمان فجر كل غادر خذ حياتي وما ماتي وضرب الكفار في كل معابن يا حبيب الماو كل غالي على قلبي خناجر يا حبيبي خد دمي والقلب فز كل البشائر هذه الاشلاء يا طفلي مع الايامي تحملها كالازاهر هذه الاعضاء تبلى وجميع الناس تسعى للمقام يا حبيب دمعو كل غالي على قلبي خناجر يا حبيبي يا حبيبي دمعك الغالي على قلبي خناجر يا حبيبي خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر خذ سيوف الحق والايمان فجر كل غادر خذ حياتي خذ حياتي ومماتي واضرب القصار في كل المعابر هذه الأشلاء يا طفلي مع الأيام لتحيا كل أزاهر هذه الأعضاء تبلى وجميع الناس تسعى للمقابر فاذا ما جاء وعد الله عاد يا حبيبي للمظاهر يا حبيبي يا حبيبي ليس في الدنيا بقاء كلنا نمضي ورب العرش قاهر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قطع الاوصال لكنا الى الله وحدها كل غالي على قلبي خناجر يا حبيبي دمعو كل غالي على قلبي خناجر يا حبيب دمعو كل غالي على قلبي خناجر يا حبيب دمعو